ولا تزروا وزرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربهم نبيا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليرضي عن سبيله قلت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأول الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَائِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَةَ قُشَعْرٍ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَ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 مَن يأتيه عذاب يخزيه وَيَحِلُّ عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عليك الكتاب لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتداف فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يَضِلُّ عليها وما أنت عليهم بِوَكِيلٍ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.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 والتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ولكن حَقَّتْ كلمة الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا